أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجاوة أو قبرا أو جنيا لم يريد أن الإله هو الخالق رازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله السيد يقصد في زمنه في زمن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أنهم يأتون إلى هذا السيد سواء كان قبرا أو رجلا حيا كما سيأتي ذكر ذلك فيدعونه من دون الله ويخافون منه وينذرون له ويذبحون له وغير ذلك من الأمور نعم والمعاد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها نعم لأن المنافقين يقولونها يقولون لا إله إلا الله لكن لم تقبل منه والمشركون أبوا أن يقولوها لأنهم لا يلتزموا بمعناها نعم. قال وحمه الله تعالى والكفاء الجهال يعلمون أن معاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفو بما يعبد من دونه والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ويذكر أن أبا جهل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا تريد يا محمد سفهت أحلاما وسببت آلهتنا وفرقت بيننا وبين أزواجنا ماذا تريد؟ قال أريد كلمة فقال أبو جهل وأبيك أعطيك مئة كلمة قال قل لا إله إلا الله قال أما هذه فلا اما هذه فلا هذه الكلمه لا لانه يعرف معناها يعرف اذا قال لا اله الا الله معناها اجعل الالهه الها واحدا فابى ان يقولها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاذا عرفت ان جهال الكفار يعوفون ذلك فالعجب ممن يدعي الاسلام وهو لا يعوف من تفسير هذه الكلمه ما عرف جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده فلا خير في رجل جهال الكفاو اعلم منه بمعنى لا إله إلا الله إذن لا إله إلا الله كما مر بنا أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله هذا معناه لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى نعم